Eu um No, no, Panie mm -hmm. mm -hmm. لفضيله الدكتور محمد One <try> Lord oh, oh, oh. وَمَا أَمْنَعُونَ الزَّائِدُونَ وَرَبَّاهُ في يَحْفِظُونَ